یا yeah, اَیُّها um... و اقم الصلاه و انفقوا مما رزقناكم في يا يعلم من بعد ودع درک تحترهم أنعم إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن ليصر على في الدنيا والآخرة فليندد فلي الله هذا الخصمى اختصر في رمي فالذل كفر وقمت I'm فَأَمَّا مَنْ أوتيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ You. Mm -hmm. فَثَنَ <تصفيق>